بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ربا الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من لكر من ربهم وحدهم إلا استمعوا وهم يلعبون. لا يتأو قلوبهم.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 بل قالوا أطغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَّنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ وَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخْرِينَ فَلَمَّا أَحْسُو بَعْسًا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُبُونَ لَا تَرْكُبُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا ذَهَبْتُمْ أترفتم فيه ومساكلكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما قلق السماوات والأرض وما بينهما لا عبيد لو أردنا أن نتخذ له ولتخذناه من لدنا لتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين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 أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَاً فَسُلْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ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 ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه، فذلك نجذي جهنم كذلك نجذي الوالمين أولم يرى الذين كفروا عنهم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 سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنيار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبل فالخلد فَإِنَّ الْمُتَفَهِّمُونَ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حين لا, يكفون النار حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ الْنَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْكِن بَغْتَةً فَتَبْهَدُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم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 أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا ذَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْدِ وَلَا يَشْمَعُ الصُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصط ليعوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرطان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 قال بروبكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاذين وَتَلَّاهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْتُ وَاللُّومُذِبِينَ فَجَعَلَهُمْ جُدَالًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 تَعَنَّدُوا وَغَادَ بِآلِهَتِنَا يا إِبْرَاهِيم قَالَ بَلْ فَعَلَوا كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ فَأَرْجَعُوهُ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ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 يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتينا حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوحا ابن نادى قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله, فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء إذ فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إللي يحكمان في العرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين فَأَسْلَمْنَا لَهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا لَهُ مَعَ دَاوُودَ الْهِبَالَ مُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم من بأسكم فَثَلَأَ الْأَذْنُ تَمْشَاقِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ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 وأتينا أَهْلَهُ ومسنهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإبراهيم وذل كفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمةنا إنهم من الصالحين، وذنون إذ نبى مغضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى فنادى في ظلمات اللات إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ رب ربا لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والذي أحسن ترجمة فأخن فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنى لها آية للعالمين.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 فلا كفران لتعنيه وإنا لهم كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجود ومأجود وهم من كل حدب ينسلون وَأَقْوَتَرَ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاقِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَثَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاقِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَثَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا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 وهم فيها لا يسمعون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملاء هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب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 إن في هذا لبلا غل قوم عابدين وما إِلَّا إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن